قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 ورد إلينا بعض الأسئلة عن طريق شريط SMS ونحن بصدد الإجابة على هذه الأسئلة يقول السؤال الأول هل يجوز أن أصبغ شعري ولا يراه إلا زوجي؟ الجواب أنه لا يجوز صبغ الشعر بالسواد ويجوز بالحناء أو اللون البني أما السواد فهذا غير جائز والشعر كما هو معلوم لا يراه إلا الزوج والمحارم والمحارم هم من يحرمون على المرأة تحريما مؤبدا ليس تحريما مؤقتا كالأبي والأخ والبعض يقول في مثل هذا السؤال هل يجوز للمرأة أن تتنمص لزوجها وهي منقبة لا يراها أحد في الشارع الجواب أنه لا يجوز فعل المخالفة حتى ولو كانت باختصاص الزوج فالصبغ بالسواد مخالفة شرعية والتنمص مخالفة شرعية لا يجوز حتى ولو كان للزوج السؤال الثاني يقول أنا أعزب وأريد الزواج من مطلقة لكن أهلي لا يرغبون بها فماذا أفعل أقول عليك أن تبر أهلك وتبر أبويك فإن خبرتهم في الحياة أكثر من خبرتك وقد تكون رؤيتهم للمصلحة لك أكثر من رؤيتك لنفسك وعادة هم يريدون لك الزواج ولكن يريدون لك الزواج من بكر وإن كان الزواج من مطلق ليس بمحرم ولكن أنصحك أن تجتمع رغبتك ورغبة أهلك معك في العروس التي تختارها لكي تشملك الفرحة وتشملهم فأنت تسعد وهم أيضا يسعدون ولكن لا تسعد أنت بشقائهم سؤال يقول ما حكم تعليم المرأة للذكور البالغين في المدارس السانوية والسائلة تدرس مادة التربية الإسلامية. الجواب أن المرأة لا يجوز لها أن تتكشف أو تكشف وجهها أمام البالغين من الذكور، فلا بد لها من أحد حالين، إما أن تكون منتقبة، وإما أن يكون بينها وبين من تحدثهم. حجاب من ساتر وغيره هذا حكم الشرع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب السائل يقول أسكن مع أهلي وأنا مسافر وزوجتي مع أهلي وهذه هي عادتنا فماذا تنصحني أقول وبالله التوفيق إذا كان هناك وفاق بين زوجتك وأهلك فبها ونعمة أما إذا كان هناك شكوى من الأهل تجاه الزوجة أو شكوى من الزوجة تجاه الأهل والحياة معهم ليست محتملة فأنصحك أن تأذل لها بأن تمكس مع أهلها بأن تمكس مع أهلها حتى تعود وخصوصا إذا كان مع أهلك أنت من أخواتك الذكور هؤلاء الأخوات الذكور لا يجوز لهم أن يطلعون عليها بل تكون في حرج شديد في العيش بينها وبينهم السائل يقول أريد أن أعرف كيفية توزيع نصيب أمي المتوفى عن منزل جدي المتوفى على بنت واحدة وثلاث ابناء ذكور وابن توفي قبل وفاتها او وفاة الجد وابنه في الحقيقة انه كما انه مطلوب فقه في الجواب اقول كذلك مطلوب الفقه في السؤال فسؤال كهذا لابد ان تعاد صياغته بطريقة كما, يس كما علمنا الفقهاء أنه كما يجب الفقه عند الجواب يجب كذلك أن يكون السائل فقيها في السؤال ولكي نصف هذا السؤال وصفا دقيقا يكون السؤال كالآتي رجل توفي عن بنت اللي هو يقصد الجد رجل توفي عن بنت وسلاسة أبناء زكور وابن ابن هذا الابن سبق وفاته وفات الجد وبقي ابنه يبقى تحرير المسألة أن تكون كالآتي رجل توفي عن بنت وسلاسة زكور أبناء وابن ابن فنقول إذا كان هذا الجد له زوجة فلزوجته السمن وإذ لم تكن فالتوريث يكون للبنت والسلاسة الذكور للذكر مثل حظ الأنسين أما ابن الابن فهو شرعا محجوب بأعمامه لأن الابن يحجب ابن الابن ولكن القضاء في مصر يعطي لابن الابن ما يسمى بالوصية الواجبة أن يأخذ حظ أخيه أن يأخذ حظ أبيه ما لم يتعد هذا الحظ السلس فيأخذه, فيأخذه قضاءا لا شرعا تقول هاجر من تونس أريد أن أتحجب ولكن كل الظروف ضدي فماذا أفعل؟ أقول وبالله التوفيق الحجاب مثل الصلاة إذا منعت من الصلاة هل تم تنعي الجواب لا فكذلك الحجاب فالحجاب مثل الصلاة فتحجبي وصلي وتقربي إلى الله عز وجل بذلك وتوكل على الله عز وجل فإن الله يدافع عن الذين آمنوا كان هناك والي للبصرة اسم ابن بيرة، فجاءه خطاب من الخليفة يزيد وكان موجود عنده الحسن البصري رحمه الله هذا الأمر من الخليفة يخالف أمر الله عز وجل فاستشار ابن هبيرة الحسن البصري رحمه الله يا إمام ماذا أفعل؟ قال اعلم يا ابن هبيرة أن الله عز وجل يمنعك من يزيد هناك اتصال؟ هذا عرفت والسؤالي الثاني الطبلون لول عليه الاسم على على القبر يعني أنا مش حتى فيه أي ألقاب اسمه بس عشان نعرفه يعني حتى موريات زرع وكده يعني هل هو حرام وسؤالي الثالث عالم البرزخ الله يرضى عليه هل هو ينعم؟ هو مات بفشل كلوي قبل سن البلوغ نحسنه شهيد يعني شهيد عند الله إن شاء الله من شهداء إن هو يشعر بالنعيم القبر لو كان هو منعام وإن الشعور ده نحن أسهم الشعور ده تلمني عن عالم البرزخ الله يرضى عليك يا شيخ ودعينه بالصبر ودعينه بالرحمة اللهم ارحمه رحمة وسعة الجواب عن السؤال الأول أن زيارة القبور مشروعه إذا كان هناك أداب شرعية إلا أن النساء لا يكسرنا من زيارة القبور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخزين عليها المساجد والسرج يقول العلماء اللعن هنا للزوارات يعني المكسرات من الزيارة جمعا بين هذا الحديث وحديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين المقابر فوجد امرأة تبكي على ابنها قد مات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري واحتسبي فقالت له إليك عني إنك لا تدري ما مصيبتي وكانت لا تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخرت بأن الذي كلمه وكلمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته واستأزنت وقالت يا رسول الله ما كنت أدري أنك رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى الشاهد أنه لم ينكر عليها أنها عند القبر وهذا إذا ملتزمت الأخت المسلمة بالآداب الإسلامية ولابد أن يكون معها رجلا لأن المقابر في أغلب الأحيان تكون كالمكان الموحش وربما كان فيه من الرجال السيئين أن يكون معها رجل زوج أو أب أو أخ ولا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعاء الجاهلية بل يكون الزيارة مع الآداب الشرعية يقول ابن القيم في كتاب الروح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما زار المقابر قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم أجرنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يقول ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلمه إلا على من يسمع سلامه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب جمادات وإن الجمادات لم تخاطب بمثل هذا الخطاب إذن هم يسمعون ولكنهم لا يجيبون والمؤمن في البرزخ إما في نعيم وإما في عذاب كما قال الله عز وجل عن فرعون وآله النار يعرضون عليها غضواً وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب والقبر إما روض من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار وابنك هذا الذي مات بالفشل الكلوي يعني نحتسبه عند الله عز وجل ونظنه شهيدا شهادة أهل الدنيا لأن هناك شهيد آخرة وشهيد دنيا شهيد الآخرة من مات في قتال الكفار في ميدان المعركة مع الكفار أما شهيد الدنيا فهو المطعون والمبطون والغرق ومن مات في هدم ومن مات في حرق كذلك من مات في حادث والمرأة في نفاسها كل هؤلاء شهداء نرجو لهم النعيم عند الله سبحانه وتعالى فالقبر إما روض من رياض الجنة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 فهذا أمر محزور شرعا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يكتب عليه وأن يرفع وأن يوطأ فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من زار البقيع وجد قبورا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولن تجد عندهم لافتة واحدة تشير إلى أن هذا فلان أو أن هذه فلانة اتباعاً لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالأخت التي تريج الحجاب كالتي تريد الصلاة إذا منعت من الصلاة فإنها تصل وإذا منعت من الحجاب فإنها تتحجب وتتوكل على الله عز وجل فإن الله عز وجل يمنعها من الناس والناس لا يمنعونها من الله عز وجل وإني لأتحسر من جرأة من يمنعون الحجاب عن الناس كيف يتجرؤون على الله عز وجل الذي أمر بذلك السائل يقول هل يجوز أن أعتزل عن الناس للعبادة لله عز وجل نجيبه عن هذا السؤال بعد الاتصال نعم السلام عليكم اتصل من ليبيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ الله اتفضل انا نبي نسأل الحجامة في الصيام هل هي تفطر او مكروها او كيف يعني عادي لما نسأل يكون صائم ويريد ان يحتجم اجيبك ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك الله يكرمك بالنسبة للحجامة للصائم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم ولكن هذا النهي ليس للتحريم ولكنه شفقة على الصائم إن الصيام يجهد الصائم فإذا جمع مع الصيام حجامة فإنها تزيد من إرهاقه وهذا, وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته ولكن الراجحة أن الحجامة لا تُفطر لأنها شيء خارج وليس شيئا داخلا إلى جسم الإنسان. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. إذن يكون النهي للإرشاد وشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم. الذي يقول هل أعتزل الناس من أجل العبادة لله رب العالمين؟ الجواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أزاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أزاهم إن المؤمن مأمور أن يصلي الجمعة وأن يصلي الجماعات وأن يصلي العيدين وأن يصلي الخسوف والكسوف وكل هذه الصلوات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 إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا رفع إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوما يشربون الخمر ومعهم رجل صائم فقال ابدأوا به في الجلد قالوا يا أمير المؤمنين إنه صائم كيف نجلده قال ألم يقرأ قول الله تعالى فلا تقعدوا معهم؟ ألم يقرأ قول الله تعالى إنكم إذن مثلهم إنه لم يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى فعلى المؤمن أن يعتزل مواطن السوء لكن عليه أن يخالط الناس في صلاة الجماعة وفي الجمعة وسائر أعمال الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى السائلة تقول ما حكم الزوجة التي تغضب زوجها كثيرا الجواب أن إرضاء الزوج فيما يباح وفيما يحل وليس في معصية الله تعالى هو طريق إلى رضا الله تعالى والجنة الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي ولما نزل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو خير من الذهب والفضة قالوا بلى يا رسول الله قال المرأة الصالحة المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت وإذا أقسم عليها أبرت وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمرأة إزالة الشعر بين الحاجبين؟ أقول أفتى العلماء بجواز ذلك إذ ما بين الحاجبين ليس هو من الحاجبين ولكن حذر أن تقرب من الحاجبين لا بإزالة ولا بلون يشبه لون البشرة هل ضيق النفس السائل يقول هل ضيق النفس له علاقة بقلة ذكر الله تعالى وما إلى ذلك أحيانا أشعر بالضيق أقول إن في ذكر الله سبحانه وتعالى انفساح للنفس وانشراح وكذلك فيه سكينة وطمأنينة فالله تعالى يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ويقول تعالى الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول تعالى وعلى السلاسة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم لماذا ضاقت عليهم أنفسهم والأرض بما رحبت لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعلى السلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والله تعالى يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا انظر وتزهق أنفسهم وهم كافرون مع كسرة الأموال ومع كسرة الأولاد ومع السلطان ومع كذا وكذا ومع ذلك البعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى تضيق نفسه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك الكثير يظن أن هذا الخطاب مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب له ألم نشرح لك صدرك يقول شيخ الإسلام ولكل مؤمن ولكل مؤمنة حظ من انشراح الصدر بمقدار اتباعه لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم معانا اتصال عليكم. عثمان من مصر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعت عم الشيخ انا شغل سواء لودر. نعم اتفضل ايوه. نعم ايوه. سمعك انا شغل سواء لوضر ف... فانا باخد يعني قدر رمزي اخر الشهر وباخد اكرامية مثلا على العرب اللي انا بحملها نعم فالهال الاكرامية دي اتحرام او حلال أجيبك إن شاء الله إذا كانت هذه الإكرامية بعلم صاحب اللودر زائد أنك لا تبخس أحد شيئا إذا لم يعطك هذا إذا كان هذا بعلم صاحب اللودر وهو يكون قلل من قدر أجرتك لأجل هذا فهناك في بعض الأعمال من يقول للعامل أنا لا أعطيك أجراً أجرتك هو ما تحصله من الزبائن فاشترت عليه رب العمل ذلك وإذا لم يأخذ هذا سيعمل مجاناً وبلا أجر فإذا كان هذا بعلم صاحب اللودر وهو قلل من أجرتك نظر هذا وبشرط ألا تقصر في الأعمال لمن لم يعطيك شيئا. فأرى هذا يجوز والله أعلم أما إذا كان يعطيك ما يكفيك ويحرج عليك أن تأخذ من أحد شيئا فإنه لا يحل لك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه ابن اللتبية من قبيلة الأزدي فقال له يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة فكان يأتي بالصدقة لكن الناس الذين يأخذوا من يأخذ منهم الصدقة أرادوا أن يعطوه شيئا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما باذ الرجل نستعمله على العمل ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس أحدكم في بيته؟ فينظر ماذا يهدى له فإذا كان يأخذ ما يكفيه ويحرج عليه صاحب العمل أن يأخذ شيئا فحرام عليه أن يأخذه السائل يقول ما حكم الحم المستوردة الجواب أنه جاء في مجلة الأزهر وكذلك الاعتصام سابقا أن هذه اللحوم تأتينا ميتة وليست مزبوحة على شرع الله عز وجل وبلغني كذلك أن الاتحاد الأوروبي يحرم الزبح فلا يجوز أن نقول كلها وسم الله إنما نقول كلها وسم الله للزبائح التي علمنا أنها زبحت وأريقت دماؤها وبلغني كذلك أن الوارد من البرازيل مزبوح زبحا شرعيا أما الاتحاد الأوروبي فإنه يحرم الزبح وذلك لأمور الاقتصادية وهو زيادة وزن الزبيحة السائل يقول ما حكم صلاة المرأة في المسجد الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فيجوز للمرأة أن تصلي في المسجد ولا تمنع السائل يقول عندي بنتين متخلفات عقليا هل هذا عقاب لي وما جزاء عند الله الجواب أنه ليس بالضرورة أن يكون عقابا وقد يكون لرفع الدرجات فسيدنا أيوب عليه السلام كان معصوما ولم يفعل الزنوب للعصمة عصمة الأنبياء ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل لماذا ابتلاه؟ لرفع درجته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالامسل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ونحن نعلم أن الدنيا ليست ضر جزاء إنما هي ضار ابتلاء وضار امتحان وقد قال الله تعالى ذلك في كتابه قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم نحن خلقنا في الدنيا للبلاء الفقر فيها بلاء كما أن الغنى فيها بلاء العافية اختبار والمرض كذلك اختبار نحن هنا موجودون في الدنيا لأجل الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم وبركاته يا منحب فضلي. قاله. اسمعك يتفضلي. اه كان عندي سؤال حضرتك انا كنا نيمين بارح انا وجوزي في البيت. نعم. في العاد. اه. فدخلنا لعدنا الفلوس وحطانه على التسريح. ماشي. نعم سكينا الباب وسكينا الاودة وسكنا يعني سكاكين وحطنا الفلوس على التسريح. صباحنا الصفل انا هم نقصين. فهو يقول انت خدت انا اقول له لا انت خدت انا اقول له لا. فصباحنا لانهم نقصين. معكم اولاد في في المسكن? الحمد لله والله قد يكون ذلك ممن يدخل المنزل أو أه أو أو أو أو أو أحد الأبناء وعلى المسلم يعني أن يضع نقوده في مكان ويسمي الله سبحانه وتعالى السائل يقول في الصلاة النافلة وقبل السلام ماذا نقرأ التشهد الأول أم التشهد الثاني والذي دفع هذا السائل أن يسأل هذا السؤال أن صلاة النافلة ركعتان وهو يقول التشهد كاملا في الأربع ركعات قبل التسليم فهو تصور أن التشهد الأول فيه نصف التشهد وتشهد الأخير فيه تشهد كامل فإذا ما صلى ركعتين يقول التشاهد كاملا أم التشهد الأول فقط الجواب أن التشهد بكامله الأول والثاني من قوله تعالى التحيات لله إلى قوله إنك حميد مجيد يقال في التشهدين الأوسط والأخير على ما قرره الإمام الشفعي والشيخ الألباني لأن الصحابية قال النبي صلى الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فجعل هذا هذه الصلاة في التشهد الأخير دون التشهد الأول ليس عليه دليل وإنما الذي ساقوه من الدليل أنهم عهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل التشهد الثاني عن التشهد الأول ونقول ليس هذا بلازم أن يكون التشهد الأوسط ناقص بل نقول أن التشهد الأخير زاد لماذا زاد؟ زاد لبعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها التعوز من أربع أعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن نار جهنم ثم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فالتشاهد الأخير طال من أجل التعوذ الأربع ومن أجل بعض الأدعية أما الراجح والصحيح أن التشاهد بكامله يقال في التشاهد الأول في الركعة الثانية وفي التشهد الأخير في الركعة الأخيرة وهي الرابعة السائلة تقول هل يجوز لي أن أجلس مع زوج أختي بدون حجاب أرجو التوضيح رجاء الجواب أن زوج الأخت ليس من المحارم إنما المحارم هم من يحرمون تحريما مؤبدا ودائما وليس زوج الأخت من المحارم إنه يحرم تحريما مؤقتا فيجوز له أن يتزوج تلك الأخت إن طلق أختها أو ماتت عنه شأنه كشأن الأجنبي تحريمه مؤقتا ما دامت المرأة معها زوجها فيحرم الأجنبي عليها تحريما مؤقتا أما المحارم فهم معلومون المحارم زوجها المحارم أبوها المحارم أخوها فلا يجوز لهذه الأخت أن تجلس مع زوج أخيها مع زوج أختها بدون حجاب السائلة تقول زوجي مرشد سياحي وهو والحمد لله من المحافظين على طاعة الله تعالى فهل عمله حرام؟ وما حكم رزقه تقول السائلة أنه من المحافظين على طاعة الله تعالى أقول ومن طاعة الله تعالى ألا يتواجد بين النساء الأجنبيات الكاسيات العاريات وهن عاريات أكثر هن كاسيات فلا يجوز أن يوجد في هذه المواطن حفاظا على دينه وحفاظا على قلبه من الفتن وقد ذكرنا آنفا قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا يجوز للمؤمن أن يتواجد على ما إذا يدار عليها الخمر ولا يتواجد في صالة للقمار ولا يتواجد كذلك بين نساء كاسيات عاريات وهن عاريات أكثر منهن كاسيات فهذا يؤدي إلى مرض القلب بل إلى موته بحيث بعد ذلك لا ينكر بقلبه منكرا ويصير الأمر كالعادة الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين كان يشبه إلف المعصية بمثال تقريبي ماذا قال في أن المسلم قد يألف المعصية ولا ينكرها يضرب مثالا أن رجلا لم يجد عملا فذهب إلى المدبغة ليعمل فيها فوجد رائحة لا يطيقها رائحة الجلود في المدبغة فقال للموجودين أنا أريد العمل ولكنني لا أستطيع أن أظل في هذه المدبغة وهذه الرائحة الكريهة لا أطيقها فقالوا له لا عليك يوم أو اثنين أو ثلاثة ستصبح هذه الرائحة طبيعية جدا ولا تستنكرها أنت استنكرتها اليوم لأنك جئت من الهواء الصحيح جئتنا من هواء نقي فلما تعيش بيننا فتألف هذه الرائحة فلم تعد تستنكرها كذلك المعاصي وكذلك الزنوب الإنسان حينما يكون في بيئة محافظة لا يرى نساء كاسيات عريات وساعة ما ينظر إلى امرأة كاسية عريات يقول أعوذ بالله أستغفر الله ويصرف نظره فإذا ما عاش طيلة يومه لم يعد يقول أستغفر الله ولا أعوذ بالله السائلة تقول أرجو إفتائي هل يجوز عقد قران بين رجل متزوج وفتاة تبلغ من العمر أربعون سنة عند رجل دين يعني عند شيخ أو مأزون ولكن بدون حضور شهود وهي السؤال يقول أنها لم تبغي أن تكتب عند المأذون عند شيخ رجل دين بدون حضور شهود هل هذا حرام أم حلال هي تسأل عن الشهود ولم تسأل عن الولي أبوها وأخوها أو عمها الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين فلا بد من الشهود ولا بد من الولي، فإذا ما كان هناك شهود وهناك ولي أصبح عقدا عرفيا مشروعا، لكن ينقصه التوثيق والتوثيق أمر واجب لحفظ الحقوق، فلا يهمل التوثيق ما حكم ترك صلاة الفجر ترك صلاة الفجر وعدم صلاتها كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر على السائل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا كان يريد ترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فعليه إذا استيقظ من النوم أن يتوضأ ويصلي تلك الصلاة التي فاتته حتى وإن فعلها في غير وقتها فهي فريضة لابد أن يؤديها لكن عليه إذا كان معزورا بهذه النومة ألا تكون عادته النوم عن صلاة الفجر بأن يأخذ بالأسباب هذه الأسباب معيرة المنبه ليوقزه أو يوصي أحدا أن يوقزه لصلاة الفجر بالتلفون أو يضبط المحمول على المنبه ليقظه لابد أن يأخذ بهذه الأسباب فإذا نام رغم عنه فعليه إن استيقظ أي ساعة إن شاء أن يصلي تلك الفريضة السؤال يقول رفض عريس تقدم لي وسبب رفضي حتى يتزوج أخي الجواب من سنحت له فرصة الزواج فلا فلا يفوتها، لأن الزواج طاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويحدث بها الاعفاف، فلا تتوقف زواج بنت من أجل أخ، ولا ولا يتوقف زواج أخ كذلك من أجل من أجل البنت، بل من من سنحت له الفرصة فليسارع لأن هذه طاعة يتقرب بها الله سبحانه وتعالى وبها يحصل الاعفاف هل تصح صلاة البيت إذا كان إذا كان السائل امرأة فإنه نعم يصح صلاة البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم خير لهن أما إذا كان السائل رجلا فأقول إذا فاتته الصلاة في المسجد وصلى في البيت فالصلاة صحيحة أما أنه يريد أن يصلي في البيت ويترك صلاة المسجد فهذا أمر يحرم لأن صلاة الجماعة واجبة وهو قول الحنابلة والإمام أحمد أن الصلاة الجماعة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من ترك الصلاة في المسجد بيوتهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم شرع ودين وقال الصحابة كنا نخرج بالرجل المريد يهادى بين الرجلين لكي يدرك الصلاة الجماعة في المسجد فلو صلى كل أحد في بيته لهجرة المساجد وهجر المساجد تخريب لها إنما إعمار المساجد إعماران إعمار بالبنيان وإعمار بالتواجد فيها للصلاة فالتواجد في الصلاة في المسجد هو أحد الإعمارين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هل إذا استدان الرجل مالا لشراء أرض وحال عليها الحول هل تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت هذه الأرض المشتراة من أجل أن يزرعها فليس عليها زكاة من أجل أن يبني عليها فليس عليها زكاة من أجل أن يتاجر فيها وأصبحت عروض تجارة فإن عليها زكاة إلا أن هناك أمر آخر عليه أن يحسب الدين الذي عليه ويخصمه من ماليته فإذا بقي من ماليته شيء بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه أن يزكي هذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد خصم ما عليه من الديون لأن هذه الديون أموال مستحقة للغير هل يجوز لبس البنطلون تحت العباية الطويلة وهما بنفس اللون أقول نعم يجوز لبس البنطلون تحت العباية فإنه يكون أستر للمرأة خصوصا عندما تركب السيارة فلا يظهر قدمها بل يغطيها البنطلون إذا كان تحت العباءة أما البنطلون من غير عباءة فهذا مما ابتلي به الكثير وأصبح من التبرج الشائن ولا والعياذ بالله حتى يقول صاحب كتاب صعيفيق السنة أما البنطلون فأصبح أكثر فتنة من تقصير السياب أصبح أكثر فتنة من تقصير السياب فلا يجوز لبسه وكذلك الستريتش لا يجوز لبسه إلا أمام الزوج أما المحارم غير الزوج فلا يجوز لا يجوز لبسه أمام الأب ولا الأخ ولا العم ولا الخال فإن الفتنة به أكثر من فتنة لبس لبس القصير من السياب سؤال يقول هل إزالة شعر الوجه يعتبر نمصا إذا, إذا خرج للمرأة شعر في اللحية أو في الشارب فإنه يجوز لها إزالته كما قرر بذلك العلماء النووي في شرح مسلم وابن حجر في شرح البخاري لأن الأصل عدم وجود هذا الشعر بالنسبة للنساء أما الحاجبان فلا يجوز القرب منهما لا بتخفيف ولا بإزالة ولا بلون يشبه لون البشرة فالنمسو هو ما يختص بالحاج بيني أما سائر الوجه إذا ظهر فيه شعر فإنه يزال عند المرأة ما حكم الزغاريد في الأفراح الجواب صوتان ملعونان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة الصوت عند النعمة هو الزغاريد في الأفراح السؤال يقول امرأة تصلي فروضها بدون لبس جوارب وجوانتيات فهل يجوز؟ نعم يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين في الصلاة والمرأة معلوم أنها لا تصلي في وسط رجال أجانب إنها تصلي في وسط النساء أو تصلي أمام زوجها أو تصلي أمام محارم فإنه يجوز لها كشف الوجه والكفين ولا يجب عليها لبس الجورب فإذا من كشف شيء من قدمها عند الصلاة فإن صلاتها صحيحة ما حكم العمل في محل الانترنت يقصده الطلاب وطالبات نقول الاختلاط ممنوع الاختلاط ممنوع لأن الاختلاط يسير الغرائز والشهوات خصوصا أن مرتادات هذه المحلات أكثرهن سافرات فهذا فيه خطر على على الطلبة والطالبات في هذا السن الحرج شباب وشابات إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إمعانا في إبعاد الرجال على النساء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء أشد على الرجال من النساء وقال لا يخلونا رجل بمرأة إلا معزي محرم ولا تسافي المرأة إلا ومعزي محرم وكل هذا من التعاليم ما يجعل المجتمع زى فضيلة فلا تصار فيه الغرائز والشهوات فإن هذه الإصارة للغرائز والشهوات تدمر المجتمع تدميرا وكم انهارت من حضارات يونانية وحضارات غربية بسبب الانحلال وبسبب الإباحية حتى عاد الأطفال أطفالا غير شرعيين لا يعرف الطفل له أبا ولا يعرف له عما ولا يعرف له جدا إنما يعرف لهم أما وفقط تقول السائلة أنا منتقبة أخرج وأنا على وضوء إلى عملي فأزن الظهر وقد نقض وضوئي هل يصح الوضوء بالمسح على ملابسي؟ إنما المسح يكون على الخمار ويكون على الجوربين يكون على الخمار وإن لبس على غير وضوء ويجوز على الجورب ولا بد أن يكون ملبوسا على وضوء أما غسل الوجه فلا يكفي مسح النقاب وكذلك الزراعين لا بد أن تغسلان ولا يجزئ المسح على الملابس فإذا ما كانت هناك فرصة للوضوء من غير اختلاط وبدون رؤية رجال فعليها أن تتوضأ وتصل في المكان المأمون وإلا فعليها أن تنتظر إلى أن ترجع إلى بيتها فتتوضأ وتصلي ولو أدى ذلك إلى الجمع بين الصلاتين السائل يقول أريد نصيحة منكم أحافظ على الصلاة بأوقاتها إلا أنني أترك صلاة الفجر على من أراد صلاة الفجر أن لا يسهر إلى قرب صلاة الفجر الواحد منهم يسهر إلى الثانية والثالثة ثم ينام ويقول أريد أن أستيقظ في صلاة الفجر كم نمت ساعة أو ساعتين لا يمكنك أن تستيقظ لصلاة الفجر فعليك أن لا تسهر وإن سهرت فلا بد أن تضع منبها ينبهك أو صديقا يوقزك نسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته